وَمَا أَزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ نِظَاعْدِهِ مِنْ جُزْءٍ مِنَ, جند من السماء وَمَا كُنَّا مُزِلِينَ إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهن رسول إلا كانوا به يستهزئون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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا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 أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا للرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان اللّا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضلّيكم جبالا كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ تختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وَلَن نّعَمِّرَنَّهُ وَلَن نّكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَبَدًا يَعْقِرُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَ اللَّهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَزْوَبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُدُّ مُحْضَرٌ فَلَا يَحْزُنُكَ طَوْلُهُمْ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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايه يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين ا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا, يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ووقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 121-وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين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 العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا نتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 أئنا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون؟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 مثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للغالين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم انهم الفوا اباءهم ضار فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نَادَانَا نوح خل الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في سَلَامٌ سلام على فِي في العالمين إنا كَذَلِكَ ك الْمُحْسِنِينَ نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 من الحليم فلما بدا معه السعي قال يا بني قال يا بني إني في المنام أمين أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تقمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتن له للجبين وناديناه أياما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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لَهُ قَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْنَ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ رَجْعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَامِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا إلى حين فاستفتهم ألربك البنات وله البنون أم خلقنا كَتَائِنَاثٌ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّائِمُونَ فصُن وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَدِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فسوف يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ دنا لهم الغاربون فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون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 وانطلق الملأ منهم ان واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاقه أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 إلا صيحة واحدة ما لها من فواقه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 نعم الملك هو اتيناه الحكمه وفصل الخطاب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 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحدة ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي يبغي بعضهم على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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات كالمفسدين فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المتقين كالفجار كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياته, آيَاتِهِ وليتذكر آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ وَهَبْنَا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أَحْبَبْتُ حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ النَّاسُ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هم قاصرات القرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر ومآد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 وقالوا ربنا من قَدَّمَ لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار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 المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم.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 أَمَنْهُ وَقَانِتٌ أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد, فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك اولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه, مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟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 قرانين كل مثل لالا هم ياتى ذكرهن قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هم ياتى لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك من يَتَوَوْنَ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عند رَبِّكُمْ تختصمون.